وكان ا ل إ ن س ا ن أ ك ث ر شيء جدلا وما منع الناس أ ن يؤمنوا إ ذ جاءهم الهدى ويستغفروا, ويستغفروا ربهم إ ل ا أ ن تاتيهم س ن ة ا ل أ و ل ي ن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 واتخذوا آ ي ا ت ي وما انذروا هزوا ومن اظلم ممن ذكر ب آ ي ا ت ربه فأعرض عنها, فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ق موسوعه النابلسي ج ع للعلوم ه وفي ا ل ا س ل ا م ي ن تدعهم إلى فلن ي ه ت د وربك ا إذا أبدا و الغفور ذو الرحمه ة لو لو ياخذهم ؤ بما كسبوا لو